وين لكل همذت <تصفيق> رمزا الذي جمع مالا وعدد يحسب ان ما له اخلد كن لا ينبذن في الحطم وما ادراك ما الحطم نار الله المقدن التي تطلع على الأفئد إنها عليهم مقصدا في عمد ممددا